بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً آمية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من لا يسل ولا يغني من الجوع هجوه يومئذ ناعمة لسعينها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقوام موضوعة ونماذج مصفوفة وزرابيل مبثوثة أ فلاو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 فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَثَبَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا